129-وأوسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم 120-ذي قوة عند ذي العرش مكيهين مطاع ثم أمين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 129-وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين